أُحصِروا prawa سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ في سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضربا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ يَحْسَبُهُمُ الجاهل اِنَّافا لا يَسْنُونَ النَّاسَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ الَّذِينَ ينفقون أَمْوَالَهُمْ وَالنَّهَارِ فلهم أجورهم ياد ربهم ربهم ولا, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون